يا أيها المزمّل قم الليل إلا قليلا نصفه أوين قص منه قليلة أو زد عليه ورث للقرآن ترثيلا إن سنقي عليك قولا ثقيلة إن ناشية الليل هي شد وطأة وأقوى مقيلة إن لك في النهار سبحا طويلة وذكر اسم ربك وتبت إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فتخده وكيلة واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرة جميلة وذرني والمكذب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 والله يقدر الليل والنهر علم أن تحسه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وأخر يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وأخر يقاتلون في سبيل الله وأخر يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وَأَقِمِ الصلاة وَآتِ الزكاة وَأَقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا الله إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ